أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ